أيها السادة الاعزاء. اما عن الزوجة المطيعة فقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. اول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة صلاتها وزوجها. اول ما تسأل عنه المرأة. يوم القيامة صلاتها وزوجها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تعد المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. لا يقبل الله منها صلاة ولا صياما وزوجها غاطب عليها مهما عبدت ومهما صنحت ما دام هناك انتقاص لحق الزوج فلا قبول لاعمالها ولقد جاءت اسماء بنت يزيدة الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله انا من توبة النساء اليك يا حبيب الله إن النساء يقولن لك ان الرجال اذا ذهبوا ليقاتلوا في سبيل الله رجعوا بالاجل والغنيمة فاذا قتلوا كانوا شهداء عند ربهم يرزقون فماذا لنا معشر النساء? ماذا للنساء? الرجال يقاتلون والنساء لا يقاتلنا ويريد النساء ان يقاتلنا في سبيل الله مع الرجال لينلنا الشهادة. فماذا قال له الحبيب المصطفى? قال لا يا اسماء اخبري من وراءك من النساء. بأن قاعة كنا لأزواج كنا ومعرفة كنا بحقوق أزواج كنا تعذيل الجهاد في سبيل الله تعذيل الجهاد في سبيل الله ثم قال المصطفى وقليل من كنا من تفعل ذلك. الازواج والمعرفة بحقوق الازواج تعدل الجهاد في سبيل الله وقليل من النساء من يعرف ذلك بل اسمع الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تقول للمرء اذا جلست في بيتها تقول عايشة لفيف مغزل المعرى لفيف مغزلها. يعني اذا جلست تصمع الثياب لزوجها او تخيط الثياب لأولادها. كلما لفت المغزل لفة واحدة كانت كل لفة تعدل تكبيرة في سبيل الله وتكبيرة في سبيل الله اثقل من السماوات والارض في الميزان يوم القياة. تعالوا. تعالوا. الى حال النساء. والمرأة إذا اختل توازنها اختل الكيان كله إذا اختل توازن المرأة ودخلت في مجال العتام الوزن. اختل كيان المجتمع كله كما تهتز الإبرة المغناطيسية. عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها. والله الذي لا اله غيره انا لست ادري كيف حدث هذا امرأة انجبت من زوجها طفلتين كما نشرت جريدة الجمهورية في الاسبوح الماضي. أنجبت من زوجها طفلتين انفين فاعترضت على حكم ربها كيف يرزقها البنات وارادت ان تأتي بولد ذكر من اي مكان فذهبت الى مستشفى ابن ريش للأطفال وصرقت طفلا صغيرا ما زال في شهوره الاولى. فلما جاءت به الى بيت زوجها ورعاه زوجها. قال لها من اين هذا? قال خففته من احد المستشفيات. فقال لها سأبلغ عنك ان لم ترديه الى مكانه واخذت المرأة تفكر اتذهب به الى المستشفى ام ماذا تفعل? وبدلا من ان ترد الامانة الى اهلها اخذت الطفل الرضيحة. إلى صحراء مصر وحفرت له ودفنته حيا دفنته حيا وعلق عليه الطراب واذا المرودة سئلت باي ذنب هذا القلب الذي قدم حديد قال لها زوجها اعيديه الى مكانه. فابت. وحفرت له. واخذت بنتيها الصغيرتين معها. وكانت الطفلتان تنظران الى الطفل وهو يمد يديه الى صدر القاتلة. وكأنه يرى قبره يحفر امام عينيه ويقول ما فعلت شيئا استحق عليه هذا. هذه حال نسائنا يرحم الله زمانا قال رجل لزوجته ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خارج للتجارة. ووصيك الا تخرجي من البيت حتى اعود. وخرج الرجل مسافرا. وفي اليوم التالي جاءها اخوها وقال لها يا اختاه ان باقي قد اشتد به المرض فتعالي لتعودي. فماذا قالت له المرأة? هل لبست ثيابها? وخرجت معه? وكسرت اوامر زوجها? وحطمت وصية زوجها? لا والله انها قالت له يا اخي ان زوجي اوصاني الا اخرج في غيابه ولا اخرج حتى تستقبل لي المصطفى صلى الله عليه وسلم وذهب اخوها ذهب اخوها الى سيد الخلق وقص عليه كل شيء وكان المصطفى حكيما حليما بعيد النظر ناكس البصيرة عميق الفهم عبقري القلب قال لاخيها يا هذا اخبر اختك بان طاحتها لزوجها افضل من زيارتها لابيها وبعد ساعات مات ابوها وجاءها اخوها اخبرها بان اباها قد مات تعالي لتلقي عليهم النظرة الاخيرة فقالت له لا استطيع الذهاب حتى يأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب اخوها إلى حبيب الخلق. الى سيد الخلق. وقال له المصطفى ان طاعتها لزوجها خير من رؤيتها لأبيها بعد موت. ومكثت في بيتها. وعاد زوجها في اليوم التالي. فاخبرته بما جرى. فذهب زوجها الى حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم فقال له الحبيب محمد يا عابا اخبر زوجتك بان الله تعالى قد غصر لابيها اكراما لطاعتها لك. ان الله غفر لابيها. لماذا? اكراما لطاعتها لك? غفر لابيها اكراما لطاعتها لك يا معشر المسلمين ان سيدة فاضلة زفت بنتها الى زوجها وليلة الزفاف اوصتها بوصية تسجل بمداد الزهر على صفحات النور. قالت لها يا ابنتي كوني لزوجك امة يكن لك عبدا. وكوني له ارضا يكن لك سماء. واحتضي له خصالا عشرا يكن لك بها ضخرة. اما الاولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاع. واما الثالثة والرابعة فتفقد مرضعا فيه وعينيه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك الا اطيب ريح. وعما الخامسة والسادسة فتفقد اوقات طعامه ومنامه. فان شدة الجوع ملحبة وتنغيط المنام مغضبة. واما السابعة والثامنة فالاحتراث لماله وحصن الارعاء لخدمه وعياله واما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له امرا ولا تفشي له سرا انك ان عصيت امره او غرت صدره وان اكشيت سره لم تعمني قدره يا بنيتي اياك ان تفرحي بين يديه اذا كان مغموم وياك ان تغتمي بين يديه اذا كان فرحا واعلم يا ابنتي ان زينة الزينة الوضوء الوضوء الوضوء بالماء الوضوء بالماء كما وصى بذلك عبدالله ابن شعفر كما وصى بذلك ليلة زفافها قال لأعلمي عن نزينة الزينة الوضوء ما كانوا يعرفون حلاق الدين ما كانوا يعرفون حلاق النساء يا نساء المؤمنين والذي جل جلاله ان جمال الخلاق اعظم من جمال الحلا